الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المأمور والسقف المرفور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 فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَرِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْرًا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا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 المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون المتكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور نعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم كل شيء قل مرئا بما كسب رهين وأمدناه بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأرسل لغوا فيها ولا تأفيم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 كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم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 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طارون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثلين كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقين أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مجتمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكه البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غيرون الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون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 أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأغيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذبار النجوم